إِلَّا إِذْ كُنْتَ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا بِالْمُنَ وَالزُّورَا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ لَا عَلَيْهِ بُكْرَةٌ وَأَصِيلًا قُلْ أَنَسْلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا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 وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَقِيمُونَ سَبِيلًا تَذَرَّكَ الَّذِي إِن شَاءَ أَجْعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَكَ قُصُورًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَاعْتَزَلْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُ الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَدَعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا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 وَيَومَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادَهَا أُولَئِكَ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ لَكَ من, مِنْ أَوْلِيَاءَ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 ولا ياتونك بمثل الا اتناك بالحق واحسنا تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم الى جهنم اولائك شر من كانوا واضل سبيلا ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا فَقُلْنَا اذهبوا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعددنا للظالمين عذابا أليما وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا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 إِن كَادَ لَيُظِْلُّنَا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرَنا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ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 وهو الذي جعل لكم الليل لباسا وال نوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي وانزلنا من السماء ماء انقهارا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيہ مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليتذكروا ليتذكروا فابا اكثر الناس الا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا 124-فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا 125-وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا 126-وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا 127-وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا